「まねし ف ه م ك يادنيا」「ك こっち فيك يمشي بالمقلوب تقلعي المول ا ل ن ي ة تعطيلي عمر الذنوب فضلتي الظالم ا ل ي ا حطم فيي قدام عينيا علاش هو الغالب وانا ا ل م ع ل و م ف ه آه م ك يا دنيا 「どっかでいいのに」「ありがとう」「ありがとう」「ありがとう」「ありがとう」「ありがとう」「ありが ا う」「ありがとう」「ありがとう」「ありがとう」「ありがと وانا ا ل م, ي ي ل م ال غ ل و う」 فاميليا ما كلمه ي عادي بشر ا ا كلمة ب هالغلبه حتفو ا منها حرف البر ك ل م ة بشر ردو هالشر م ي ر ج ح فيهم خير ولا محبه تفرحنها عن بلادها د و ن الصح ردوه كداب حتى الحشمه ما ولات ح ش م هي و العيب ولا واحباب متسمى باب ا د ن ي ا تضحكلي نولي كيفهم ب ه تصدقلي و أ ن ا تربيتي ماتسمحلي نعيش كيفهم حيلي وخداع حيلي وخداع فيك يمشي ك ي بالمقلوب ت ق ل ع ي ن مول ل ن ي ة تعطيك يا مرغلوب فضلت الظالم عليا يحطن فيا ق د ي م عينيا ه ع ل ش هو الغالب و أ ن ا المغلوب